وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَيْهَا ۚ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمُ لْمُؤْمِنُونَ قَتَدُونَ قَالَ اَوَلَمْ تَجِدْتُكُمْ بِاَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اَبَاءَكُمْ قَعَدٌ إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِكَافِلُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ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 تَنبَاقِيَةً فِي عَقِبِهِنَّ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَل نَتَّعْتَهَا أُولَئِكَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاء هُمْ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا مَن ذَا مِنَّا هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِرَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقُولُونَ رَحْمَةُ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ تَنقُبُ بَعْضًا دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضٌ بَعْضًا سُخْرِيَةً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أُمَّتَهُ وَاحِدَةً جَعَلْنَاهَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ عَبُودَتَهُمْ سَقْفًا مِّن صَلْدٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ